قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى يأتوك رجالا مجزوم في جواب الطلب وهو عند العلماء مجزوم بشرط مقدر دل عليه الطلب على الأصح أي إن تؤذن في الناس بالحد يأتوك وإنما قال يأتوك لأن المدعو يتوجه نحو الداعي وإن كان إتيانهم في الحقيقة للحج لأن نداء إبراهيم للحج أن يأتوك ملبين دعوتك حاجين بيت الله الحرام كما ناديتهم لذلك وعلى قول الحسن الذي ذكر عنه أن الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ففي هذه الآية دليل على وجوب الحج وعلى قول الجمهور فوجوب الحج بها على هذه الأمة مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا كما أوضحناه في سورة المائدة مع أنه دلت آيات أخر على أن الإجابة المذكورة على لسان إبراهيم وقع مثله ايضا على لسان نبينا محمد صلى الله عليهما وسلم كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا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 وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية وقوله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر الآية قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا لأنه قدمهم في الذكر فدل على الاهتمام بهم وقوتهم هممهم وقال وكيع عن أبي العميس عن أبي حلحله عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال ما آسى على شيء إلا أني وددت أني كنت حججت ماشيا لأن الله يقول يأتوك رجالا والذي عليه الاكثرون ان الحج راكبا افضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فانه حج راكبا مع كمال قوته صلى الله عليه وسلم انتهى منه قال مقيده عفى الله عنه وغفر له اعلم انه قد تقرر في الاصول ان منشأ الخلاف في هذه المسألة التي هي هل الركوب في الحج افضل او المشي ونظائرها كون افعال النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر الى الجبلة والتشريع ثلاثة اقسام القسم الاول هو الفعل الجبلي المحض عن الفعل الذي تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتها كالقيام والقعود والأكل والشرب فإن هذا لم يفعل للتشريع والتاسي فلا يقول أحد أنا أجلس وأقوم تقربا لله واقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقوم ويجلس لأنه لم يفعل ذلك للتشريع والتأسي وبعضهم يقول فعله الجبلي يقتضي الجواز وبعضهم يقول يقتضي الندب والظاهر ما ذكرنا من أنه لم يفعل للتشريع ولكنه يدل على الجواز القسم الثاني هو الفعل التشريعي المحض وهو الذي فعل لأجل التأسي والتشريع كأفعال الصلاة وأفعال الحج مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي وقوله خذوا عني مناسككم القسم الثالث وهو المقصود هنا هو الفعل المحتمل للجبلي والتشريعي وضابطه أن تكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها ولكنه وقع متعلقا بعباده بأن وقع فيها أو في وسيلتها كالركوب في الحج فإن ركوبه صلى الله عليه وسلم في حجه محتمل للجبلة لأن الجبلة البشرية تقتضي الركوب كما كان يركب صلى الله عليه وسلم في أسفاره غير متعبد بذلك الركوب بل لاقتضاء الجبلة إياه ومحتمل للشرعي لأنه صلى الله عليه وسلم فعله في حال تلبسه بالحج وقال خذوا عني مناسككم ومن فروع هذه المسألة جلسة الاستراحة في الصلاة والرجوع من صلاة العيد من طريق اخرى غير التي ذهب فيها إلى صلاة العيد والضجعه على الشق الأيمن بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح ودخول مكة من كداء بالفتح والمد والخروج من كدا بالضم والقصر والنزول بالمحصب بعد النفر من منا ونحو ذلك ففي كل هذه المسائل خلاف بين أهل العلم لاحتمالها للجبلي والتشريعي وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله وفعله المركوز في الجبله كالأكل والشرب فليس ملة من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر ومشهور مذهب مالك أن الركوب في الحج أفضل إلا في الطواف والسعي فالمشي فيه ما واجب وقال سند واللخمي من المالكية إن المشي أفضل للمشقة وركوبه صلى الله عليه وسلم جبلي لا تشريعي قال المؤلف رحمه الله وما ذكرنا عن مالك من أن الركوب في الحج أفضل من المشي هو قول أكثر أهل العلم وبه قال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما قال النووي في شرح المهذب قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن الركوب أفضل قال العبدري وبه قال أكثر الفقهاء وقال داود ماشيا أفضل واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك رواه البخاري ومسلم وفي رواية صحيحة على قدر عنائك ونصبك وروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس قال ما آسى على شيء ما آسى أني لم أحج ماشيا وعن عبيد بن عمير قال ابن عباس ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشيا ولقد حج الحسن بن علي خمسا وعشرين حجة ماشيا وإن النجائب لتقاد معه ولقد قاسم الله تعالى ماله ثلاث مرات حتى كان يعطي الخف ويمسك النعل انتهى محل الغرض منه والحديث المرفوع عن ابن عباس في فضل الحج ماشية ضعيف وحديث عائشة المتفق عليه الذي أشار إليه النووي يقوي حجة من قال بأن المشي في الحج أفضل من الركوب لأنه أكثر نصبا وعناء ولفظ البخاري ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك ولفظ مسلم ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك والنصب التعب والمشقة بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية لقائنا آملين أن نلتقي بكم مرة أخرى وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته